عندي لغز يا ثوار يحكي عن خ م س ة أ ش ر ا ر ا ل أ و ل يبدو سباكا والثاني ساق في بار والثالث يعمل مجنونا في حوش من غير جدار والرابع في ا ل ص و ر ة بشر لكن في الواقع بشار ر أ م الخامس يا للخامس ا ا مختلف ل شيء أ ط و سباك سقاء كلا كلا كلا مجنون كلا بشار لا أ ع ر ف لكني أ ع ر ف أ ن ك تعرفه مكار جاء ا ل خ م س ة من صحراء سكنوا بيتا ب ا ل إ ي ج ا ر جاءوا عطشا جوعا هلكا كل منهم حاف عار يكسوهم بؤس الفقراء يعلوهم قتر وغبار رب البيت لطيف جدا أ س ك ن ه م في أ ع ل ى الدار واختار البدروم ا ل أ س ف ل والمنزل ع ش ر ة أ د و ا ر هو يملك أ ر ب ع بقرات ولديه ث ل ا ث ة آ ب ا ر أ س ر ت ه ا ل أ م مع الزوجه وله أ ط ف ا ل قصار مرتاح جدا وكريم وعليه بهاء ووقار مرت عشرات السنوات لم يطلب منهم دينار طلبوا منه الماء البارد واللحم مع الخبز الحار أ ع ط ا ه م كرما ف أ ر ا د و ا ا ل آ ب ا ر وحلب ا ل أ ب ق ا ر اعطاهم ف أ ر ا د و ا المنخل و ا ل س ك ي ن ة والعصار أ ع ط ا ه م حتى لم يترك إ ل ا أ و ع ي ة الفخار طلبوا الفخار ف أ ع ط ا ه م طلبوه أ ي ض ا فاحتار خجل المالك أ ن يحرجهم ف ا س ت أ ذ ن ه م في مشوار خرج المالك من منزله ومضى يعمل عند الجار ليوفر للضيف الساكن و ا ل أ س ر ة ثمن ا ل إ ف ط ا ر سرق ا ل خ م س ة قوت ا ل أ س ر ة واتهموا ا ل ط ف ل ة أ ب ر ا ر ثم ر أ و ا أ ن ت ن ف ا ل أ س ر ة واتخذوا في ا ل أ م ر قرار طردوا ا ل أ س ر ة من منزلها ثم أ ق ا م و ا حفله زار أ ك ل و ا شربوا سكروا رقصوا ضربوا ا ل ط ب ل ة والمزمار باعوا الماء وغاز المنزل وابتاعوا جزرا وبحار و أ ق ا م و ا مدنا وقصورا وحدائق فيها أ ن ه ا ر وتنامت ثروتهم حتى صاروا تجار التجار حزن المالك من فعلتهم وشكا للجيره ما صار قالوا أ ن ت أ ح ق ببيتك و ا ل أ س ر ة أ و ل ى بالدار فمضى نحو المنزل يسعى واستدعى ا ل خ م س ة و أ ش ا ر خاطبهم باللطف كفاكم في المنزل فوضى ودمار أ ح س ن ت إ ل ي ك م ف أ س ا ت م ف أ ج ا ب و ا اسكت مهذار لا تفتح موضوع المنزل أ و نفتح في ر أ س ك غار فانتفض المالك إ ع ص ا ر ا وانفجر البركان وثار أ م ا ا ل أ و ل فهم ا ل ق ص ة فاستسلم للريح وطار والثاني فكر أ ن يبقى وتحدى ا ل ث و ر ة فانهار فاستقبله السجن بشوق فذ هو والابن البار والثالث مجنون طبعا قال بزهو واستهتار أ ن ا خالقكم و س أ ت ب ع ك م ز ن ق ة ز ن ق ة دار دار أ ر غ ى أ ز ب د هدد أ و ع د و أ خ ي ر ا يقبض كالفار ولقد ظهرت في مقتله آ ي ا ت ل أ و ل ي ا ل أ ب ص ا ر والرابع والخامس أ ي ض ا دور الشؤم عليهم دار لم يعتبروا لكن صاروا فيها كجحا والمسمار أ خ ر ج يا هذا من داري لن أ خ ر ج إ ل ا بحوار ارحل ه ذ ه داري ارحل لن أ ر ح ل إ ل ا بالدار إ م ا أ ن تتبع مسماري أ و أ ن أ ض ر م فيها النار فاللغز اذن يا إ خ و ت ن ا عقلي في مشكله حار هل نعطي الدار لمالكها أ م نعطي رب المسمار هل لو قتل المالك فيها هو في ا ل ج ن ة أ م في النار هل في قول المالك ارحل يا غاصب عيب أ و عار هل ل غ ز ي هذا مفهوم من لم يفهم فهو حمار